أنت الحبيب المصطفى أنت الأبي يا خير خلق الله خير المرسلين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 مصطفى أنت الأمين يا خير خلق الله خير المرسلين يا من إله الكون قاد أوحى له بالنور والإسلام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 ذي وبر الامان انت النبي الهاشمي محمدا نشكر Bilnuri ve İslam ve Habakallah, khair esalen, fihah qutagat al-şak bil-âmri al-yakin, alâmte na husn al